ما يساقون الى الموت وهم ينذرون واذا يعدكم الله احدى الطا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 أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الغاب فضربوا فوق الأعناق وضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب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 وَبَيِّ وَلَهُمْ يَوْمَ إِذْ دُبَرَهُ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحِيزًا إلَى فِئَتِهِمْ فَقَدْ بَأَفَقَدْ بَأَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِأْسَ الْمَصِيرِ فَلَمْ تَقْتُلُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ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 وَإِنْ تَتَاهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُدُّوا نَعُدّ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وأن اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يا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 الذين والله منكم خاصص واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا تَضَاطُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ تقول الله والرسول وتخون أماناتكم وأنتم تعلمون وعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عز وجل أجر عظيم ويغفر عنكم سيئاتكم ويغفر والله ذو الفضل العظيم وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وَإِذَا تُتَّلَعَ عليهم آياتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْلَا شَأْنَ لَقُلْنَا مِثْلَ هذا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ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 فذوقوا العذاب بما كنت تكفر، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عنهم سبيل الله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 فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد ثلث وَإِنْ يَعُدُّوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلُّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ Nعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خوسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما على عبدنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم والعذوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم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 وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأبور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا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 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ غَيْرَ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ فَتَغَيَّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَغْلَقْنَا عَلَيْهِمْ آذَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ سَمِعُوا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ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 شيء في سبيل الله يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإي جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإي يريدوا أي يخدعوك فإن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 يا ايها النبي يحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال انكم منكم عشرون صابرون يغلبون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 وإن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أزرا حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسك في ما أخذ عذاب فكلوا مما غنمتم حلال طيب واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل ما في الاسرائي يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتيكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وان يريد خيانه فقد اصال الله من قبل فامكن منهم والله عليم الحكيم ان ال في سبيل الله والذين آووا نصروا أولئك بعضهم أولياء أولئك بعضهم أولياء أولئك بعضهم أولياء